الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مغل له ومن يغضل فلا هالي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلِّم وباته عليه ولا آذين وتخلصه ومن تجعون ليخفر منك اليوم الدين أما بعد فإن أخرق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة بالالة وكل بالالة في النار ثم ها نحن نبدأ في دراسة علم الفرائض أو علم المواريث مؤتمنين في ذلك على المنظومة. التي نظمها الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسين الرحبي نسبة إلى بلد يقال له رحبة ببلاد الشام وسمية المنظومة الرحبية نسبة إلى ناظمها الرحبي. ابو عبد الله محمد ابن علي ابن محمد ابن حسين اطلق عليه الرحبي نسبة الى بلده كما انك ابن الشين ينقل عنك الشيني نسبة الى قريتك والذي من طنطة يطلق الطنطاوي نسبة الى طنطا. فالرحبي نسبة الى تلك البلدة من بلاد الشام تسمى رحبة فقيل له الرحبي نظم الإمام المعروف بابن موفق الدين هذه المنظومة في علم الفرائض أو في علم المواريد فسميت بالرحبية كما نحن قد درسنا من قبل عقيدة أهل السنة والجماعة من الطحاوية والطحاوية هي العقيبة عقيدة أهل السنة والجماعة التي كتبها بالإمام العين الطحاوي رحمه الله فنحن سنعتمد في دراسة هذا العلم العلم الفرائض على هذا المتن المتن الرحبية ونبدأ ما بدأ به الإمام في منظومته من قوله أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعمى قمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توقينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض علما بأن العلم خير ما شعي فيه وأولى ما له العبد دعى، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبه أفرضكم زيد وناهيك بها فكان أولى باتباع التابعين لا سيما وقد نحاه الشافعي فهاك فيه القول عن هجاز مبرأ عن وصمة الألغاز إذن الإمام الرحبي رحمه الله بدأ المنظومة بحمد الله تعالى والسماء عليه والصلاة والسلام على خير خلق الله وقاتم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك سأل الله تعالى الإعانة فيما أراد من إبانة هذا العلم وتوضيحه محققا بذلك قول ربنا سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين بعدما استفتح السورة الثناء على الله رب العالمين فهذا من أدب الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يسأل الله تعالى من فضله ويستعين به على ما أراد وقد ذكر رحمه الله أنه يعتمد في بيان هذا العلم علم المواريد على مذهب الإمام زيد بن ثابت رضي الله عنه وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أقض هذا العلم عنه بقوله أفرادكم زيد أو أعلمكم بالفرائض زيد مثابت رضي الله عنه ونبه رحمه الله بأن العلم على وجه العموم خير ما سعي فيه وأولى ما دعي إله العبد خير ما سعيت إليه وخير ما دعيت إليه هو العلم الشرعي وأقصه علم الفرائض وخير ما أنفقت فيه الأوقات وبذلت فيه الجهود هو طلب العلم الشرعي فإن طلب العلم الشرعي لهاد وهو باتفاق الأئمة الكبار الأعلان الانشغال أن به أفضل من الانشغال بنوافل العبادات الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافر العبادات وذلك لامور كثيرة نص عليها الامام الناوي رحمه الله في مقدمته القيمة التي قدم بها بشرحه المجموع شرح المهدف قال اتفق الاعمة الاعلام على ان الانشغال بطلب العلم افضل من الانشغال بنوافر العبادة من الصلاة والصيام ونحوهما وذلك لأن نفع العبادة مقتصر على العابد وأما نقوى الليل فهو متعد إلى غيره من الناس وذلك أن العلم حاكم على العبادة ومصحح لها وليست العبادة كذلك ثم بين رحمه الله بأن زيدا رضي الله عنه كان أولى بالاتباع في عن الفرائض لما ذكر النبي عليه السلام أفرادكم زيد ومن هنا فإن الإمام الشافعي اتبع الإمام زيد بن فائد في علم الفرائض وقال بقوله ثم قال رحمه الله فهاك فيه أي في علم الفرائض والموريد القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاج ومعنى ذلك أنه رحمه الله لم يطل التطويل المسهب الممل ولم يجمل الإجمال المخل الذي يكون على هيئة الألغاز التي يصعب حلها على الطلاب قضلا عن المبتدئين بعد هذه المقدمة من الرحبية نقول علم الفرائض وللتنبيه أن هذا العلم لا يكفيك فيه السماء فقط بل لابد معك من الورقة والقلم وتكتب كل ما تسمع نقول علم الفرائض الفرائض جمع فريضة كحدائق جمع حديقة حديقة وحدائق وكذلك فريضة وفرائض علم الفرائض الفرائض لغة جمع فريضة. تحدائق جمع حديقة. والفريضة بمعنى مفروضة. الفريضة بمعنى مفروضة اي مقدرة. مفروضة بمعنى مقدرة. والفرض في اللغة يطلق على ست معاني. كلمة فرضا في اللغة تطلق على ست معاني اولها التقدير التقدير قال الله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او ايه او تفرضوا لهن فريضا ثم قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد ايه وقد فرضتم لهن فرض لهم فريضة. يبقى الفرض معناه الاول التقدير فرض بمعنى ايه قدر طب هتفرضوا مهر كام حتى في العاميه كده هتفرضونا مهر كام يعني هتقدروا مهر البنت دي كام خد بالك يبقى الفرض معناه التقدير ثانيا من معاني الفرض القطعة. فرض اي قطعة فان الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا يعني مقطوعا محدوده للزوج من زوجه النصف او الربع ولها منه الربع او الثمن نصيب مفروض مقدم محدد لا يزيد ولا ينقص يبقى الفرض معنى القطع ومن معاني الفرض الانزال فرض انزل قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان الذي فرض عليك القرآن لرادتك الى معاد خلانا نزلت بالهجرة اثناء الهجرة حين خرج عليه صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة بشاره الله بفتحها والعودة اليها والرجوع اليها منتصرة. ان الذي فرض عليك القرآن اي انزله. قال بالك مش هنقرأ ونمشي كده اذا نقرأ على طول حنسأل. لان هذا علم مش عايز قرأي ومشي كده. اعزوك ان شاء الله نستعين بالله على ما اردنا كما قال الامام رحمه الله. نستعينه بالله على ما اردنا من الابانة. فعين تتجاوب كده والتجهة صاحي ونفار مش نايم. ما دون ستحك يا بقى بانتجاوب بقى. اول معنى لمعنى القرض ايه? القطع. ايه دليل؟ يعني ايه نصيبا مقروضة? مقضوعا محدودا لا يزيد ولا ينقص. التاني معنا يا شيخ ابو خالد ما تبصش. ما تبصش ما تغشش. هتغشش من دلوقت. ايه? الاخيرة الانزال يا ايه دليل? يعني ايه فرض عليك القرآن? اي انزاله عليك. اين? انت وتيوم من الاخر. اخذ واحد دليل الاول يا سبراهيم. الفرض معناه التقدير ايه الدليل? وقد فرضتم لهن فريضة. يبقى من معاني الفرض? التقدير والقطع والانزال دول تلك قضي كمان ثلاثة الرابع التبيين من معاني الفرد التبيين قال الله تبارك وتعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد ايه قد فرض الله لكم تحلة ايمانك فرض بمعنى ايه؟ بمعنى بينة. يعني انت حلفت انك انت من توافر العسل اه اه او من تشواطئ المملوكة من اجل نسائك ورضاهن خلاص قد فرض الله لكم دائما في هذا يمين في كفارة. كما قال ابن عباس رضي الله عنه في الحرام يمين يكفرها. ثم قرأت حول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسن. إذا فرض بمعنى بيّن. القامس من معاني الفرض الإحلال. فرض أي أحل. فرض أي أحل. قال الله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما إيه؟ فيما فرض الله له. أي فيما أحل له من نكاح من؟ من نكاح مطلقة من كان متبني؟ من كان متبني؟ زين بنت جحش الله زيد بن حارثة، آه أيوة يبا فرض هنا ما نأحله. وأخيراً من معاني الفرض العطاء، من معاني الفرض العطاء تقول العرب لا أصابت منه فرضا أي عطاء، لا أصابت منه فرضا أي عطاء، أي لا أخذ منه عطاء يعطيه ياج إذن علم الفرائض. نقول في تعريفه. الفرائض لغة جمع فريضة. كحدائق جمع, جمع حديقة. والفريض هنا بمعنى مفروضة أي مقدرة. والفرض لغة يطلق في اللغة على ست معاني. هي التقدير والقطع والانزال والتبيين والإحلال والعطاء هذه معنى الفرض في اللغة طب لماذا سمي هذا العلم بقى بهذا الاسم علم الفرائض اي ودي الشبه بين هذا العلم وبين معنى فرض في اللغة قالوا لما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعاني الستة علم الفرائض علم المواريث مشتمل على معنى على كل المعاني التي يحتملها لقلمة ايه فرضة عشان كده سميه ايه علم الفرائض طب علم الفرائض مشتمل على هذه المعاني الستة اولا فيه سهام مقدرة سهام ايه مقدرة النصف الربع التلت القول من ستون السنة ستون سهام مقدرة ادي واحد ثانيا فيه مقادير مقططعة تقططع السدس من الكل تقططع السلس من الكل تقططع الربع من الكل وفيه عطاء مجرد انت لما لما ابتاقوا من تركة الميت اأخذت بلا مقابل لبدي عطية ايه مجردة ما دفعت مقابلها شيء ثم ان الله تبارك وتعالى بينا نصيب كل وارث بينه. يبقى فرض. فرض معه التبيه. واحل الله المواريث وانزل احكامها في كتابه. فعشان كده سمي هذا العلم علم الايه? الفرائض. علم الفرائض. فكلمة الفرائض اشتملت على كل المعاني اللغوية التي تدل على كلمة ايه? فرض او الفرض. إبدا معنا الفرائض لغة وأما علم الفرائض شرعا فهو نصيب مقدر شرعا للوارث، نصيب مقدر شرعا للوارث. يعني الذي قدر هذا النصيب هو الايه؟ السمع فلا مجال للأهواء فلا مجال للأهواء والآراء في علم واريد وما ينفعش واحد ليه ربع تقول له خد الثلث وما ينفعش واحد ليه نص تقول له خد نصيب مقدر شرعا للوارث وعرفوا بعضهم بأنه علم الفرائض شرعا هو الفقه المتعلق بالارث عرف بعض علماء علم المواريث بأنه الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق طيب على هذا التعريف الثاني علم الفرائض هو الفقه المتعلق بالإرث ما هو الإرث لغة وشرعة قض في نفسك يا شيخ ما هو الارث لغة وشرعا الارث في اللغة معنى البقاء الارث في اللغة معناه ايه البقاء وشرعا انتقال مال الغير الى الغير على سبيل الخلافة. انتقال مال الغير الى الغير على سبيل الخلافه ابو ورث المال عن ايه عن ابيك وانت ورثته عن ابيك وغدا يرثك ايه ابناؤك فالما العمل ينتقل من يد الى ايه الى يد على سبيل الخلافة انت خلفت اباك وابن خلفك وهكذا وسمي علم المواريد بعلم الفرائض لوجهين علم المواريد سمى علم الفرائض وجهي. الأول أن الله سماه به. الله سمى علم المواريث بالفرائض. فقال بعد القسمة فريضة من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها. الحق الفرائض بأهلها. إذا علم المواريث سمى علم الفرائض وجهي. الأول أن الله سمى علم المواريث بالفرائض وكذلك سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فلما قسم الله تعالى المواريث والتركات قال فيها فريضة من الله وقال النبي عليه الصغلام ألحق الفرائض بأهلها الوجه الثاني في سبب تسمية علم المواريث بعلم الفرائض أن الله تبارك وتعالى فرض على عباده في كتابه عبادات فرض على عباده في كتابه عبادات فرض عليهم الصلاة والزكاة ووكل الى النبي صلى الله عليه وسلم بيان قدرها ففرضها الله مجملة لم يبينه وانما قال واقموا الصلاة وايه وآتوا الزكاة هنصلي كم مرة وكل وقت كم ركعة وحنسبح كم تسميحه من اللي بين هذا النبي عليه صل الله يبقى لماذا سمي علم المواريث بعلم الفرائض لوجهين الأول أن الله سماه كذلك في قوله فريضة من الله وكذلك سماه رسوله في قوله الإبل الفرائض بأهله والثاني أن الله فرض على عباده في كتابه عبادات مجملة وكتب بيانها وبيان مقاديرها وأنصبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم وأما المواريث فإن الله فرضها في كتابه وتكفل ببيانها وبيان قدرها وأنصبتها الواجبة فيها ولم يكل ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذكرها وبين سهامها وقدر تقديرا لا يحتمل الزيارة والنفصال فقص هذا النوع من العلم اللي هو علم المواريد باسم علم الايه? الفرائض. يبقى ادي معنى علم الفرائض لغة وشرعا ومعنى علم المواريد لغة وشرعا ولم ولماذا سمي علم المواريد بعلم الايه? بعلم الفرائض. في قول الامام الرحبي رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلمكم بالفرائض زيد اشارة الى ان الصحابة عندهم علم الفرائض الموريد ولكن زيد علم ايه اكثر من غيره وقد كان في الصحابة نفر عرفوا بعلم الفرائض يعني لكان نفر من الصحابة اشتهروا بانهم اعلم من غيرين في العلم الايه؟ الفرائض ومن اشتهر بذلك من الصحابة علي وابن عباس وزيد وابن مسعود رضي الله عنهم الاربع دول يعني ايه كانوا اشهر من غيرهم في علم المواريد وكان اعلمهم مين زيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إبا الذين اشتهروا بعض الفرائض للصحابة اربعة علي وابن عباد وزايد وابن مسعود واعلمهم مين زايد وضي الله عنه ولم يتفق الاربعة في مسألة من مسائل المواريد الا وافقتهم عليها الامة إذا اتفق هؤلاء الاربع الاعلان من الصحابة على مسألة من مواريث وفقت الامة عليها. ولم يختلفوا في مسألة الا وقعوا فرادا. ثلاثة في جانب وواحد في ايه? في جانب. الامام الشافعي اختار مذهب ايه? زيد رضي الله عنه لقول النبي عليه الظلام اعلمكم بالفرائض زيد. فحين نقول الإمام الشافعي اتبع زيدا في عمل الفرائض ليس قلده وإنما اتبعه لأن التقليد قبول قول الغير من غير معرفة دليله وهذا لا يجوز إلا للأميين الذي لا يفقه شيئا فإنه يسأل عالم ويأخذ قوله وأما الاتباع فمعناه قبول قول الغير بعد معرفة دليله ف الشافعي رضي الله عنه كإمام مجتهد من أمة المسلمين درس علم الفرائض عندما اشتهر به من الصحابة وعيرهم وتبين له بالاستقراء أن أعلمهم بالفرائض زيد فاتبع مذهب زيد في علم الفرائض رضي الله عن الجميع وقد جاءت أحاديث تحث على تعلم علم الفرائض إلا أنها غير صحيحة يعني أورب الفقهاء في مدخل علم الفرائض أحاديث تبين منزلة من الدين وتحث على تعلمه إلا أن هذه الأحاديث غير صحيحة ولا ثبت ولذلك استغنى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حين ترجم في كتاب الفرائض بقوله باب تعليم الفرائض استغنى عن تلك الأخاديث الضعيفة التي لا تصح بقوله في الترجمة وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين تعلموا قبل الظنين. من هم الظانون الذين يتكلمون بالايه بالظن. الذين يتكلمون بالايه بالظن. ثم أصل البخاري في الفاء حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن ايه؟ أكثر الحديث. قال الحافظ رحمه الله في الفتح. قولوه قبل الضانين تعلموا قبل الضانين فيه اشعار بان اهل ذلك العصر عصر الصحابة والتبعين فيه اشعار بان اهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها الصحابة والتبعين كان المقدم عندهم النص ولا يقدمون الرأي عليه ابدا. لا بل لم يكن يفتن بالرأي أبدا إلا قليل إذا أعوزه النص في إشعار بأن أهل ذلك العصر كانوا يقفون عند النصوص ولا يتجاوزونها وإن نقل عن بعضهم الفتوى بالرأي فهو قليل بالنسبة لمن بعده وفيه إنذار تعلمه قبل الظانين في هذا القول العقبة انذارٌ بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي يعني الحافظ بيقول انه حصل فعلاً وصار الناس يقتلون بالايه بالرأي ويتركون النص قال ابن المنير انما خص البخاري قول عقباً تعلموا قبل الظانين ليه البخاري اورد هذا الاثر في باب تعلم الفرائض دون غيره قال ابن المنير إنما قص البخاري قول عقبة بالفرائض لأنها أي الفرائض أدخلوا فيه من غيرها لأن الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه الرأي والخلط فيها بالظن لم ضباط له بخلاف غيرها من أبواب العلم فإن للرأي فيها مجال والانضباط فيها ممكن غالبه اما القول بالرأي في المواريث لا ينطبط ولا ينحسب، فالكلام في المواريث تعمل تعبدي يعني انت لما يجي لك واحد يقول لك كلام مات وترك زوجة وولديت وأب وأخ وأخ, وأخ. تقول كده اشتهد فيها برأي فاش اشتهد فيها برأي دي فالامام البخاري اتى بهذا الاثر العقبة رضي الله عنه تعلمه قبل ظانيه اتى بهذا الاطر في باب تعلم الفرائض تحذيرا من القول بالرأي في مسألة المواريد لان الرأي لا مجال له فيها البتة لان امور كلها ايه تعبُدية. اذا هذه مقدمة في بيان معنى علم الفرائض وعلم المواريد ولماذا سمي علم الفرائض بعلم الايه؟ بعلم المواريث الفرائض وبيان انه يعتمد على الدليل ولا مجال فيه للظن لكن العلماء قالوا ان لكل علم مبادئ لا بد لمن اراد تعلم هذا العلم من معرفة هذه المبادئ لكل علم مبادئ. نظمها بعضهم بقوله. ان مبادئ كل علم عشرة. ان مباد الحد والموضوع ثم التمر ونسبة وفضله والواضع والاسم والاستمداد تكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفاء ومن الجميع هذا الشرفاء. يبا دي مبادئ كل علم كل علم. دي مبادئ عشر لازم الصالح يعرفها. او المبادئ هذه الحد. وما حد العلم ضادقه وتعريفه الذي ما يتميز به عن ايه? عن غيره. والموضوع. العلم ده موضوع بعيدين حس ايه? والثمرة يعني ايه الثمرة لحد جنيها من دراسة هذا العلم ونسبة يعني العلم, ي... العلم هذا ينسب الى ايه العلم انت ضوط به نسبته الى من وفضله فضل هذا العلم والواضع الواضع له والاسم اسم ايه العلم هذا والاستمداد مما يستمد وحكم الشارع في هذا العلم وما هي مسائل هذا العلم هذه مبادئ عشرة لكل من اراد ان يدرس علما ان يعرفها اولا قال والبعض بالبعض اتفى يعني بعضهم اتفى ايه ببعض هذه المبادئ لكن من در الجميع هذا الايه هذا الشرف من احض علما بهذه المبادئ العسرة هو اشرف من ايه من اكتفى بايه ببعضها اذا لابد من معرفة مبادئ هذه العسرة بالنسبة لإيه لعلم المواريد او علم الفراء فنقول والكلام يستحضر في العزيز ناصر الرشيد في هذه النسالة الصغيرة التي سما عودة الباحث في احكام التوارث. قال حفظه الله حد علم الفرائض أنا أقول لك الحد معه ايه? الضابط والتعريف المميز هذا العلم عن غيره في عندك علم الطهارة وعلم الزكاة وعلم الصيام علم الحساب علم الهندسة علم كذا فكل عمله حد يعني يفصله عن غيره ويميز به فحد هذا العلم هو فقه المواريخ وما يضم إلى ذلك من حسابها فقه المواريخ وما يضم إلى ذلك من ايه من حسابها وقد صبق قول بعضهم انه الفقه المتعلق بالارب ومعرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق فالعادي الشغل بالعلم الموارث لازم يبقى عنده علم بالحساب لان علم الموارث قائم على العلم والبداء لحنا درسناه في حساب زمان المعروف بالكسول العشرية نص وربع وتمن وتلدين وتلد وسلس دا كلها كسول عشرية حساب من الحساب يبقى حد علم المواريث هو كتخ المواريث وما يضم الى ذلك من سابعا طب هذا العلم يبحث موضوعه اللي هو بيبحث فيه ايه السريكات موضوع علم المواريث السريكات التي يطرقها الناس وراءهم بعد مماتهم فعايدين يشوفوا السريكات تروح فيه من اللي ياخد ومن ما ياخده ومن ياخده ياخد قدين ياخد واما ثمرته اي فائدة دراسة فهي ايصال ذوي الحقوق حقوقه كنا بنتعلم علم الفرائض نستفيد ان احنا لما تعرض علينا مسألة المواريث، نعرف بسبب هذا العلم ان نعطي كل ذي حق حقه واما نسبته الى غيره هذا العلم علم المواريد نسبته الى سائر العلوم ايه لا شك انه من العلوم الايه الشرعية علم الفرائض علم وليس من العلوم الشرعية. واما فضله فهو ما ورد من الحف والترغيب في تعلم وتعليم. وقد قلت لك ان الفقهاء ذكروا في هذا الباب احاديث لا تصح في الحف على تعلم وتعليمه. ولذلك استغنى البخاري بقوله من عقبة رضي الله عنه تعلم قبل الظانين. هذا العلم علم الفرائض من واضعه? مش بيقول لك من صاحب علم الجبر من صاحب علم الكيمياء من صاحب علم الهندسة? يعني من الذي اخترع ووضع هذا العلم? فلا. طب علم المواريد من واضعه? الله سبحانه وتعالى. واضع علم الواريد الله سبحانه وتعالى. طي اسمه ايه؟ علم المواريد اسمه ايه؟ علم الفرائض. فبيستمد ابن عمي الفرايط من الكتاب والسنة والإجماع لما جاء فيه للإيه للرأي فبحقمه حكم تعلمه فرض كفاية إذا قام بإمّن يكفي سقط الحرج عن الباطل أما مسائل هذا العلم فهي متعددة وسيأتي في كل باب ما يقصده من إيه من المسائل هذه المبادئ العشرة، لهذا العلم علم الفرائض. بديف الله مقدمة. أي معنى علم الفرائض، أي معنى علم المواريث. لماذا سمي علم المواريث علم الفرائض؟ الحث على تعلمي وتعليمه. وبعدين المبادئ العشرة التي هي لكل علم ولا بد لمن أراد أن يتعلمه أن يتعلمها ندخل بقى ندلنا موضوع علم الفرائض ايه؟ التركات موضوع علم الفرائض اللي جاب فيه هو التركات. التركات الأموات إلى من تقول بعد موته من يأخذ ومن لا يأخذ والذين يأخذون كم يأخذون فأليس هناك حقوق تتعلق بالتركات دون المواريث بل هناك حقوق تتعلق بالتركات دون الايه? المواريث فما هي هذه الحقوق المتعلقة بالتركات? ما تميت وترك. نعمل في التركة دي. اي الحقوق المتعلقة دي? هل على طول كده نقول تعالوا يا جماعة احصلوا التركة وتسموها على ظرفة? لا. اولا الحق الاول المتعلق بالتركة هو مؤنة تجهيز الميت مؤنة ايه تجهيز الميت الميت عايز كفن وعايز واحد يفحط له طربة ويمكن التربة كمان تنشري وبعدين يمكن المغسل ما يضاش يغسل الا بغجرة ايه تجهيز اللي هو الكفن والغسل والحمل والدفن ده كله عايز كل فعايز منى يبقى اذا منى تجهيز الميت مقدمة على سائل الحقوق الاول يا جماعه جهزوه جهزوا الاول اشتروا له كفن واشتروا له تربه اذا كان عايز يشتروا تربه فيبقى في ميت بيموت ما كانوش عم يحسبوا في تربه وما يعملوش ارض ولا بسرعه يشتروا له ارض عشان يمنوا تربه يعملوا ايه يبقى الاول زهزوه. طي وبعدين. حق الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة. التركة نفسها بقى. في حقوق. كدين برهن. الميزة كان واكب من خلان عشرة ثلاث جنيه. دي. وكم ادلوا ايه? نص فدان. رهنة عنه. كدين برهن. وكارث جناية متعلقة برقبة العبد الجاني. يعني العبد جنى جناية وترتب عليها ايه? حقوق. هيدفع ديها هيعمل كذا هيخلي كذا. فهذه بعد مؤنة التجهيز. الثالثا الديون المرسلة في الذمة. كدين بلا رفع. بل دين ايه? برفع. ده المتعلقة بعين التركة التركة جزء منها مرهون مقابل دين. ابن أسمان اللي بعين ايه الترك ثالثا الديون المرسلة في الدين دين بلا راه تنراك الدين وما ايه ما دفعش راه ولا خاش سواء كانت هذه ديون لله او للآدمين ايه دين الله اللي بيكون على الميت مات ولم يخرج زكاته مات وقد حال الحول عليه في ماله ولم يقضي الزكاة. وعشان كده دايما التعجيل بالخير واجب. سارعوا الى مغفرة المرة الدفن. حال الحول صلع الزكاة. صلع الزكاة. حال الحول في شعبان ما تقولش خل رمضان. صلع. انت عارفت عيش رمضان. لو فضل صار صحيح. بس انت ضربت نفسك يا اخت. انت ضربت نفسك ساعة. يبقى ايه? ماتت? وهناك ديون مرسلة في المدينة لله كما تو عليه ذكر لم يخرجها ما تو عليه نذر ما تو عليه حج او كانت ديون لآدمين الرابع الوصايا الوصايا دخل خلي بالك الاول الشركة كله تجهز المية تجهز المية وبعدين تشوف الديون بقسميها. وبعدين الوصايا. الوصائل. ألأ فهو هنا اخر الوصايا ليه؟ مع ان ربنا قدمها قال من بعد ايه? وصية توصون بها او ايه? او دين. الشيخ هنا قدم الديون اخر الوصايا ليه؟ لان عليا رضي الله عنها قال انكم تقرؤونها من بعد وصية توصون بها او دين. والنبي عليه الصلاة والسلام امر بقضاء الدين قبل الوصية. الدين لحق الاخرين. وما الوصية الفضل من الميت للايه? للاخرين. وما يصح اشتبه مدين وتتصدق. ما يصح اشتبه مدين وتتصدق. لاي الاول ست دينك. وبعدين تبقى ايه? ايه تبقى تصدق. بعد ما نجهز الميت ونسدد ديونه ننفذ ايه? وصيته. ثم بعد ذلك بقى نأتي على التالكة بالتقسيم. بل الحق الخامس المتعلق بالتلك الارث وهو موضوع بحثنا المقصود بالذات من هذا الارث. طيب الممكن تتكلم في الارث لابد ان تعلم ان الارث له اركان. الارث له اركان. فما معنى الركب? بتقول الارث له اركان. فالاركان جمع رك ما معنى الركن الركن هو جانب الشيء ادي ركن و ادي ركن و ركن لبا الركن معناه جانب الشيء الاقوى وهو في اصطلاح العلماء جزء من ما هي الشيء لخلال الشرط فليس جزءا من ما هي الشيء يعني انت عندك الركوع ركن من اركان ال الصلاة جزء منها والشرط الوضوء ليس ايه ليس جزء منه ولا بد لصحة الصلاة من الوضوء ومن الايه ومن الركوع لكن الركوع رغ والوضوء إيه شرط الشرط ليس جزءاً من ماهية الشيء الوضوء مش لابد للصلاة لكن الركوع يصير جزء منها إذا الأركان جانب عرب وهو جانب الشيء الأقوى والصلاة عبارة عن جزء الماهية جزء من ماهية الشيء طيب كم اركان الارثي? ثلاثة. ما هي اول شيء? اخر ما فكرنا التركة. ادركوا اركان الارثي التركة. التركة دي من اللي سبها? الميت الميت بنسموه ايه? مورف. الميت بنسموه ايه? مورف. طيب التركة دي من اللي هياخدها? فلان وفلان اسمائهم الورثة يبقى اركان الارث ثلاثة. ما هي وارث اللي هو الحي ولا الميت الوارث هو الحي ومورث اللي هو الايه الميت وحق الموروث وهو التركه وحق الموروث وهو الايه هو التركه طيب ما هي طروب الارف. نحريده كده هو نقوله تعالى جمعان وبيته. الناس لما بلغ منهم الحرص على الدنيا مبلغا انا عزو بالله. الولد اللبك دي يقف له ابوه هو حي كلها ما عايز مراك. مراك كيب. الرجل ما يوسع عايش اوه. حي يرزق عايز مراك ايه. البنت جوسها يغضبها يشوف فيه ما تروح عند ابوك تقعدي ما تجيش لما تجيب الميراث حجي مرثه في اما الراجل حي يرزق فمالك طيب اذا الارث ده له شروط ما هي شروط الارث احنا قلنا اركان الارث دول لفظي اركان الارث بعدين ما في الاركان طب شروط الارث عايزين نعرف الشروط قد ذكرنا في الفرق بين الشرط والركن ان الركن جزء من ما ماهيه الايه الشيء والشرط ليس جزء من ما هيك. فالشرط في اللغة العلامة الشرط في اللغة الايه العلامة قال الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ام تأتيهم ضغطة فقد جاء ايه يعني ايه يعني علاماتها اذا الشرط في اللغة الايه العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا ايه ولا عدم يعني ايه? قلنا الوضوء شرط في صحة الصلاة. شكرا? لا صلاة لمن لا وضوء لك. يلزم من عدم العدم. اللي ما توضاش ما يصليش. طب توضع لازم يصلي? لا لا يلزم من وجوده وجود ولا ايه? ولا عدم. وشروط الارف ايضا كاركام. اركانه كام. وشروطه ثلاثة. شرط الاول تحقق موت المورد. نتأكدوا ان الرجل اللي هنقسمه تركده دي. ماذا. اما بمشاهدة او بشهادة عادلية او بانحاقه بالاموات حكماء. بالمشاهدة واحد ما بقى الدونة في النوم. ما واحد كان مسافر وجاب 2 شهود عادلين عد شهود عدل مرضيين قالوا فلان مات يبقى مات او الحاقه بالاموات حكمه واحد بغوه سكن 3 مره مفيش ولا خبر عنه كل ما راحته جواب ما يردش اتصل التليفون ما يردش يا جماعه فلان كل ما نعرفوش ما شفناهوش فالقاضي يحكم بايه بموته او الحاقه بالاموات تقديره يبقى الحق بموت حكما كالمتقود او تقديرا كالجنين اذا انفصل ميتا بسبب جناية على امه وحدة حامل وحدة رفاصتها واجعت اللي بطنها نزل ميت يبقى ايه يحقى بموت ايه تقديرا يبقى الشرط الاول تحقق موت المورد الشرط الثاني عكسه في الركن الثاني لو تحقق حياة الإيه الوارث بعد ما موت وارثه ولو لحظة ولو لحظة يعني فلان مات ولد فلان مات الرجل عينه من شدة الصدمة ساد ما قالوا ابنك مات جه ميت روحه من الصدمة إذا من يرك مات إذا الأب اللي مات يرك ابنه اللي مات تقبله بلحظة. وبعدين ورث القب ايه? يا لتوب. اما تحقق حياة الوارد بعد موت ورث ولو لحظة. الثالث العلم بالجهة المقتضية للعلم. انت حاتيرل بصفة ايه? اللي هي اسباب الميران بك. العلم بالجهة المقتضية للايه? للعلم. انت بتقول ان اللي ميراث؟ ميران بصفة ايه? فما هي اسباب الميراث؟ ايها نقف على هذا ان شاء الله تعالى. ونقول اكتب الاسئلة لان العلم كلما كان على طريقة السؤال والجواب كلما كان ذلك ادعى للمعرفة